أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمنا اللهم اهدنا في من هدينا تولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من تربنا وتعاليك فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى لنا منك إلا إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 Not all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 اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوانا وسجودنا وتلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شيدوا لك بالوحدانية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 ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صدنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صدنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب احمدك يا ابو حمر الرحيم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله, الله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 واليدين الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرى فجعله ثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى